عم تمروا في بحريتنا يا حلو على الهدف شو عادة ما بدأ تصرنا عادة عم تمروا في بحريتنا يا حلو على الهدف ما بتصفي حدا ولا بتمس في حدا مبسوطين نزعلنا ولا تخنأنا وضلينا ومشتاقين مبارحة فرقنا نحن مبسوطين نزعلنا ولا تخنأنا وضلينا ومشتاقين شو القصة يا حلو من بعد الليل. عن أغلى البي يحبوني شبعي يا حياتي بكرة لو سألوني يا أبعاب والفاتي عن أغلى البي يحبوني شبعي يا حياتي على غيري ما كان على غيري ما كان تسود يا حلو على لا بتطرح ولا بتنسي لا يا عيني ما رحل هاي وبكر ابتر دعني وبرجع ردعني لا, لا يا عيني ما رحل هاي وبكر ابتر دعني وبرجع ردعني وبتفي المحط في قلبك وقلبي احنا اللي نحب احنا اللي حدا